تكفيره لدولة التوحيد بسبب انضمامها الى هيئة الامم المتحدة وبقية المنظمات العربية وغيرها الجواب على هذا من اول الوجه الاول ان دولة وافقت على الانضمام لهذه الهيئات شريطة ألا تخالف تعليماتها وانظمتها تعليمات الشريعة الاسلامية فقد اعترضت الدولة في مذكرات ورفعت لهذه الهيئة على عدة بنود منها تحفظ بلادنا على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة والدولة لا تلزم نفسها بما يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية ومن الوجوه في الرد على هذا التكفيري الضال ان بلاد التوحيد لم توافق على المادة السادسة عشرة في حقوق الانسان وهي المادة القائلة بأن للرجل والمرأة متى بلغ سن الزواج الحق بالتزوج بدون قيد بسبب الدين فقالت دولة التوحيد في مذكرة أرسلتها إلى الأمم المتحدة إن زواج المسلم من امرأة وثنية وغير مؤمنة بوجود الله أمر حرمه الإسلام وايضا زواج المسلم من كتابية يهودية أو مسيحية أباحه الإسلام أما زواج غير المسلم بمسلمة فغير مباح فردت ما أرادت هذه المواد في حقوق الإنسان إلى الشريعة الإسلامية فما عارض عارضت ولم تقبل ومن وجوه الرد على التكفيري الخارجي الضال أن دولة التوحيد لم توافق على المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي أعطت كل شخص حرية تغيير دينه قالت ومن بدل دينه في هذه البلاد فما له إلا السيف هذا في رد هذه المادة المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كذلك مما اعترضت عليه دولة التوحيد حرية إقامة الشعائر التعبدي ولذلك لم توافق هذه الدولة إلى هذه الساعة على إقامة الكنائس والمعابد رغم أنها تتبنى بناء عشرات المساجد على نفقاتها في عقر دار الكفر ولذلك تتعرض هذه الدولة المباركة كل سنة لهجمة شرسة عند إصدار تقرير حقوق الإنسان في العالم من هذه الهيئة حيث يشير ذلك التقرير صراحة إلى عدم وجود حرية العبادة والأديان في المملكة العربية السعودية إن الانضمام إلى هذه الهيئات من باب العهود والمعاهدات فإن الصلح والمعاهدة مع قوى الكفر فتكون واجبة أحيانا وجائزة أحيانا ففي زمن ضعف الأمة الإسلامية وقوة أعدائها والخوف على بيضة الإسلام وأهله تصبح مهادنة الكفار امرا لازما وما أجمل قول الإمام السرخسي رحمه الله ولأن حقيقة الجهاد في حفظ المسلمين قوة أنفسهم أولا ثم في قهر المشركين وكسر شوكتهم فإذا كانوا عاجزين عن كسر شوكتهم كان عليهم أن يحفظوا قوة أنفسهم بالموادع إلا أن يظهر لهم قوة كسر شوكتهم أي شوكة الكافرين فيتبين لنا من كلام الشيخ العالم الجليل أن للقوة احكاما وللضعف احكاما ففي حال الضعف لا يمنع من المعاهدة والمهادنة هؤلاء الناس صرحوا وهو فكر ابن لادن عامله الله بعقل صرحوا بأن رماحهم قصيرة لا تطال القوم قالوا فنحن نناوشهم ونعتدي عليهم في ديارهم لنجلبهم لنا ليكونوا في مستوى رماحنا في الحادي عشر من سبتمبر اعتدوا عليهم ليأتوا ليكونوا في مستوى الرماح رماح المجاهدين الأشاوس في أفغانستان فجاء الصليب الكافر بكل قوته فوجد الرماح ولم يجد الرماح وإنما رمح موليا، وتركوا أفغانستان للدمار والخراب والتشتيت وما وقع فيها من المآسي المعلومة لكل من له أدنى مشاركة في معرفة ما يحدث حوله فهم يقولون وسياتي هذا أيضا إنهم إنما يناوشون الكفار ليأتوا إلى ديار المسلمين ليحتلوا ديار المسلمين حتى يكونوا في مستوى رماح هؤلاء المجاهدين يعني الخوارج الضالين ولما أرادوا أن يفجروا أكبر مصفات للنفط في العالم وهي في أبقيق ومن الله تبارك وتعالى بإفشال مخططه فقد يسر الله تبارك وتعالى القاء القبض على تلك المجموعة عند باب المصفى لو أن هؤلاء يفجروا تلك المصفى لكان الانفجار في حدود عشرين كيلو متر في عشرين كيلو متر وأما الغازات المنبعثة فتصل إلى ستين كيلو متر فلا يبقى في تلك المنطقه في تلك المنطقة حي على ظهر الأرض يقولون لن نستطيع ان نجلب إلى السعودية إلا بمثل هذا العمل هذا كلام لقد جاءوا اليكم من قبل في العراق وفي أفغانستان فماذا صنعتم؟ لذ بالخنادق هربتم في المغارات في الجبال تركتم المساكين ولم يأتي لأحد منكم ما تقولون عنه من مفارقة الأحباب وقطع الرقاب قطع الله رقابه السنة دلت على أن التحالف مع قوى الكفر جائز ما لم يخالف أصولاً وقواعد في الشريعة قال صلى الله عليه وسلم وقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفاً ما أحب أن لي به حمر النعم ولو أدعى به في الإسلام لا أجاب أخرجه البيهقي في السنن وصححه الألباني فهذا حلف في الجاهلية والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لو يدعى لمثله في الإسلام لا أجاب فهذا أصل في المعاهدات والمواثيق بين الأمم إذا لم تكن تلك المواثيق مخالفة للشرع وكذلك فقد صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريش زمن الحديبية وكتبوا ميثاقا للصلح تضمن بنودا شديدة على المسلمين إلا أنها كانت فتحا كما سماها الله جل وعلا إن انضمام بلاد التوحيد لهذه الأيئات جاء في عصر علماء كبار ولم يعترض أحد منهم على ذلك الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله مفتي ديار السعودية الاسبق ولقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعض الناس يقول إن الانضمام إلى الأمم المتحدة تحاكم إلى غير شرع الله عز وجل فهل هذا صحيح؟ فأجاب بقول هذا ليس بصحيح فكل يحكم في بلده بما يقتضيه النظام عنده فأهل الإسلام يحتكنون إلى الكتاب والسنة وغيرهم إلى قوانينهم ولا تجبر الأمم المتحدة أن يحكم بغير ما يحكم. به في بلاده وليس الانضمام إليها إلا من باب المعاهدات التي تقع بين المسلمين والكفار المقدسي الخارجي المارق لم يكفر بلاد الحرمين ديانة وغيرة على الدين بل هو حقد حروري ونفس خارجي لأنه سئل عن حال طالبان وعن طلب انضمامها إلى الأمم المتحدة فتأول له ودافع عنها دفاعا مستميتا، فقال إني سألت الاخوه من المجاهدين العرب هناك وكذا سألت بعض رجال الطلبة فكان الجواب كالتالي نحن نطلب الدخول في هذه الهيئات مع شرط شرعي يجيز لهم حسب رؤيتهم الفقهية يجيز لهم المطالبة بالدخول فيها هذا الشرط هو الا تلتزم الحركة بأي بند من بنودها التي تخالف الشريعه فهي تطلب الدخول في هذه الهيئات بهذا الشر وهم يعتقدون جواز هذا الطلب مع هذا الشر ويعتبرون أن من أسباب عدم قبولهم في هذه الهيئات وجود هذا الشر الذي قدموه مع طلبه إن كان هذا التبرير قد تلقاه المقدسي الخارجي مشافهة عن طالبان فقد اطلع على نفس هذا التبرير لبلاد التوحيد فإنه لم يقف عليه كتاب طلال العطار ونقل منه ما يريد في موضعين من كتابه الكواشف الجليل وترك ما يدفع التهمة عن بلاد التوحيد بأنها لم توافق على أي مادة تخالف الشريعة فما الفرق بينها وبين طالبان على قواعد المقدسي سبب الكفر واحد وهو الانضمام إلى الأمم المتحدة لكنه تأول لطالبان وكفر دولة التوحيد والشرع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متناقضين ومن الأذلة على عدم تكفيرها ديانة وإنما على حسب هواه وحقده ان فتاوى الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ التي اعتمد عليها المقدسي في النقد فيما يخص القوانين الوضعيه وانتقاد الشيخ لها ففي الكتاب نفسه اثنى الشيخ ثناء عطرا على بلاد التوحيد وانها لا تحكم باي دستور أو قانون وضعي فلماذا اخذ المقدسي من كتاب الشيخ المفتي ما يوافق الهوى وترك ما يخالفه